لا تَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَرُدُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِالتَّقْوَى لَهُمْ مغفرة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 وَأَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُفِيرُكُمْ فِي تَفِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ مَالَّهُ أَبْقَبَ إلَيْكُمْ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 فسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا اامَنُتَسْنِدُ كَثِيرا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا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 قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَا تُنْقُدُوا أَسْلَمَ مَن يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ يردكم لَا يَدْرِكُكُم شيئا أَعْمَالِكُمْ الله إِنَّ اللَّهَ